بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه قصيده بعنوان كثر العدا وجميعهم اهل الهوى والمثلبه للاخ الاديب الشاعر ابي عبد الله بلال يونسي حفظه الله تعالى يقول فيها ويصدر العذا وتفاوت في المرتبة وجميعهم أهل الهوى والمثلبة كالوا الطعون بشخصنا في المغيبة حسدوا فمالوا للهواذ ذي المكذبة فإذا بدت أطيافنا فروا كما فرت خفافيش الظلام مذبذبة من شر خلق الله فيما قد بدأ إذ شرهم بلغت دنا والمرتبة ما كنت أجبن يوم أن لاقيتهم فالجبن يمقتني وظلي أرهبه إذ كيف أجبن من قطيع مزقت أسيافنا أو صاله المتشاعبه يا ويحهم يوم اللقاء تفرقوا تركوا الديار ويمموا بالمهربه، تركوا العذار والنفيس مبعثا فروا كحمر من قساور مرعبه أشفقت أن أستطسرا أوتادهم من بعد أن أبقيتهم كالملعبه فجميعهم هلكا وبعض مدخن بجراحه يرجو المنيه مصابه فحمدت ربي أن اصبت مقاذلا منهم وكرت خيلنا متغلبة زعم الشمقنق أن سيذبح فجله أبشر بطول سلامة يا أرنبه وختام ذا التقريع تبيين لما أرض الجهول بخطة المتأذبة ذاك الجهول رقى بطيش هوه فتقطعت أوداجه والمسربه. وتمزعت أوصاله وتهرأت وتآكلت أنيابه المتكلبة لا تنزلني هذا الحماقة موضعا قبل الدرايه أن تميد المركبة اسأل ذوي الخبرات عن أفنانهم فإلى هنا أوصى بذاب الأوجبة من خالف الوحي الذي شرع العلي فهو الظلوم لنفسه المتسيبه ويح الذي ترك الكتاب وسنة وفهوم صحب رسولنا المستعذبه متحولا لظنونه فغدا لها عبدا ذليلا فالهوى ما أكذبه إن الأديب إذا تقول قولة فأعلم بأن كلامه قد أوعبه ليس الأديب هو الذي خط الخطوط وإنما هو شعلة متلهبة إن الفصاحة صنعة المتأدب فهجاؤه ومديحه قد أعربه ليس السباب مباشرا ومجردا من وضعه قد نصه بالمصطبة بل ذاك فهم حويقر جهل النقول فاصبحت افهامه متقلبه اذ كيف يعقل ان يكون مؤدبا مع جهله بالمفردات المنعبه فخلق اي مؤدب غير الذي ظن الرعاء ودفعهم قد اتعبه كلا بل الادب الرفيع له رجال قد رايت كثيرهم في المطربه لا ينبغي للشعر في هذه الربا قباره للعالمين مكربه مثل الفتات على الموائد قومها يقتات من زهم وسكر مشربه أفضل الذين بقربهم شعر تضار فبقيت في من جلهم كاجيربه فجوانيهي هاجت لذكر خصالهم فذكرت قول سليلنا متادبه ذهب الذين يعاش في اكنافهم فبقيت في خلف خسيس المنقبة فاليوم شعر ليس بعده نفسة لمزيف جعل الصلاقة مذهبه فاليوم شعري قد أراد تسلقا وتعاظما من شر طيش اغضبه فانا ولي الشعر مني حيله خوف التجني اذ هواه تغلبه يا شعر هون انما هم سوقه وعقولهم دون الحضيض مشعبه نزه ايا شعرا كريما منطقا عن شله ليست تساوي شوشبه اسكن في ذاك ابي وامي انما صعق لذكركم فتكفي مرعبه فالقوم قد لجوا بامر ورعوا والضرب في القتل اعتداء ينتبه فاعلم بان بيوتنا ممدونه مسبوكه الاوتاد ليست سلسبه وقصيدنا في قوه صم العداء فبقوا كاعجاز النخيل مخوبه لكن ما بقت الاله لدى الخلاق ابا لنا وطش التجبر مسيبه لولا مخافه بسكم بتجبر لجعلت كل ذكوركم مفجلبه آه لذي زمن رايت رجاله في قله وأخسة متولثبة فالصبر يا ابن الأكرمين كما ترى فرج لما تلقى فخذها تجلبة ليس التكثر بالقصيد هوايتي كلا ولا هو مهنة المتحببة لو كنت أنشد في الفحوة سعددا لسعيت في شعر يحوز المرتبة ولقد تبعت الشافعية إمامنا في فهمه نهي الإله وموجبه فلذا أتت خمسين بيتا شامخا ذلت لربي ليس فيها مكذبة